هذه عنوان الحكم كل بيت منها عبارة عن حكمة نعم أحسن الله إليكم بأسانيدكم المتصلة, بأسانيدكم المتصلة إلى أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البسي في منظومته عنوان الحكم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم زيادة المرء في دنياه نقصان وربعه غير محظ الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدار والوصل هجران وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل يا قوت ومرجان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمال يرجون ذاك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان من السعان بغير الله في طلب فإننا صره عجز وخذلان من كان للخير مناعا من فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم معاش وهو قرير العين جذلان من كان للعقل سلطان عليه غداء وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحوها هوا أغضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقى منهم لأن سوسه مبغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقليه مؤفجل إخوان هذا الدهر خوان من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منه موصل وثعبان كريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرق في كل فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغر حظ جره خراق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان فالروض يزدان بالأنوار فاغمات والحر بالفضل والإحسان يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فلقاه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان تكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسنان لا ظل للمرء يعرى منتقا ونهان وان أضلته أوراق وأفنان والناس أعوال من والته دولته وهم عليه إذا عادت أعوال سحبان من غير مال باقل حصير وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشاء لا تودع السر والشاء به مذلا فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب لا تودع السر والشأن به مذلا فما راعى غنم من في الدوي سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها والوان ما كل ما انكصد الى وارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطن وجه عارفة فالبر يخدشه مطن وليان لا تستش الغيران ندب حازم يقظ قد استوا فيه إسرار واعلان فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها ابر كمال الحرب فرسان ولل مواقيت مقدرات وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النطج بحران كفى من العيش ما قد سد من عواز ففيه للحر كفى من العيش ما قد سد كفى من العيش ما قد سد من عواز ففيه للحر قنيان وغنيان وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرص إن أثراف غضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضي عالبان حكمة وتقن وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمر الظلم أض... لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبانه يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ضمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان يا رافلا في الشباب, الشباب الوحث منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق رائق خضر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في الإسراف إمعان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي تبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان تمت بحمد الله